نعم. قال وموضوعه رب العالمين وصفة خلق الله يجمعين من حيث ما يجب ويجوز ويمتنع ورسالاتهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين. نعم موضوعه رب العالمين موضوعه يعني موضوع الإيمان برب العالمين اسمع وصفه الخلق لله وهو محمد الامام بمحمد صلى الله عليه وسلم الامام برسالته من حيث ما يجب ويجوز ان ورسالتهم من حيث ما يجب اعتقاده على المكلفين موضوع هذا العبد رب العربي من حيث ما يجب ما يجب لله من الكمال وما يجوز عليه وما يمتنع عليه من صبات النقص كي على الله الظلم يمتنع على الله النقص وهي ثلاثة من حسب ما يجب اعتقاده على المفروضه ومعلوم الأحكام المتعلقة بالوسائل الثقادية معلومه الأحكام المتعلقة بالوسائل الثقادية هذا هيش معلومه الأحكام المتعلقة بالوسائل الثقادية يعني هذه المسائل الثقادية حكمها من المسائل الثقادية مثل الإيمان في الله ينزل كل أهل سورة الدنيا هذا وتعلق بمسألة ثقادية تعلم الأحكام تتعلق بهذه السفة إثبات العلو لله للنزول لما يكون من على السفر وهكذا معلوم الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية الرحمن العرش السوا المسألة المتعلقة بهذه الآية فات اليسوع العرش وهكذا نعم قال ومعلوم الأحكام المتعلقة بالمسائل الاعتقادية واستمداده من الفطرة السوية وصحيح المنقول والإجماع المقبول وصريح المعقول. نعم، استمداده من الفطرة السوية. استمداده من إيش؟ من الفطرة السوية. وصحيح المنقول والإجماع المقبول وصريح المعقول. يعني أن التوحيد وإثبات علو الله على خلقه دل عليه. في الفترة السوية يعني غير منحرفة فالله تعالى فطر الخلائق على فطر الخلائق أنهم يطلبون الله في العلو في العلوم فالمظلوم يرفع صهي للسماء والداعي يرفع صهي للسماء والجارة العجمية التي سعى النبي صلى الله عليه وسلم حين الله قال في السماء قال أعتقى فإنها مؤمنة أثبتت هذه الجاليه معه أن الله علو الله على الاستبداده من الفطرة السوية يعني مستقيمة غير ملحية والاستبداده من, من صحيح المعقول والاستبداده من اجماع المعقول والصحيح المعقول والله حارة يعني دلّ الدليل على فاتحة التوحيد فاتحة الله على خاطر ما هو الفطرة والدليل الصحيح والاجماع المعقول والعقل الصريح الله تعالى فطر الحوافل أصحاب شرفها الصيام الفطره الفطرة هذا يجعلنا الله في وكذلك الصحيح المنقول مثل يا زير ولا الدنيا مثل الجماع المقبول جماع من الفطرة السوية والصحيح المنقول والاجماع المقبول والصريح المعقول يعني العقل الصحيح خالص من الشبهات والشواذ يقال له صحيح العقل ما الخالص من الشبهات والشواذ أما الذي يشوفه ويشاهد فلا يسمى صحيح استناده من الفطرة الدبورية، والاستداد ايضا من الإجماع المقول ومن صريح المعقول. وهذا، مستبت يعني من أين يؤخذ هذا الكتاب؟ من أين يؤخذ هذا هذا العلم؟ توحيد أي شيء من الفطرة، ومن صريح المنقول ومن صريح المعقول. نعم. قال وغايته بالنسبة للمكلفين. تصحيح العقيدة وإفراد الله وحده بالعبادة والترقي من الإيمان المجمل إلى المبصل ومن حال التقليد إلى حال اليقين والإذعان والتصديق عن حجة وبرهان وانشراح الصدر واستقرار الفكر والتحقق بأعمال القلب وتحرك الجوارح بما يرضي الرب والنجاة بالدنيا من البدع والشبهات والنجاة في الاخره من الخلود في النار ودخول الجنات غايه الانسان المكلف المكلفين تصير عقيده يعني الغاية من دراسه التوحيد ما هو تصير العقيده هو الله الله بالعباده والترقي من الايمان المجمل الى المفصل ومن حال التقليد الى حال الحقيقه اذا غايه هذا العلم ما هو بالنسبه للمكلفين ما هو الغايه ما هو الهدف من قراءه كتب التوحيد تعلم كتب ما هو تصحيح العقيده صح العقيده بالنسبة لك و لغيرك اذا كنت على عقد المحرفه صح عقيمك كان عندك النساء غاية تصحيح العقيده وان تفرد الله وحده بالعباده هذا هو النهايه والغايه من دراسه التوحيد ما هو ان تصح عقيدتك فلا تكون حليفا وان تفرد الله وحده بالعباده لان الله خلقك العباده وان تترقى من الايمان المجمل الى الايمان المفصل الايمان المجمل هو ان تؤمن بما شرعه الله في كتابه وعلى سن رسوله اجمالا والتفصيل ان تفصل تؤمن بك تؤمن بالجنه تؤمن بالنار تؤمن مثلا بان الله وجب الصلاه اوجب الوضوء هذا تفصيل ايمان اجمالي اؤمن بما سراه الله يكتبها على رسول الله صلى الله عليه وسلم اؤمن بالواجبات و اؤمن ترك المحرمات هذا اجمال لكن تفصيل تفصل اؤمن بكذا و من الجنه و من كذا اؤمن بان الله وجب الصلاه اؤمن الله أجب أجب بان الله وجب الوضوء اوجب بان الله حرم الدماء, الدماء. هذا اسمه و ايش في الايمان الله من الايمان المجرم الى المفصل فصل. ومن حال التقليد الى حال اليقين والادعاء يعني تنتقل بكلك تقلد الى تعلم الدليل تعلم بنفسك الذي في الاول قلد ثم بعد ذلك توسعت في العلم فعرفت ان التقليد لا يجوز انتقدت الى البصيره هنا تجد الإنسان حينما يتعلم الأذلة فإنه ينتقل من التقليد إلى حال اليقين في الأول قبل أن يعرف الدليل وقلل فلما عرف الدليل صار صار موقن ينتقل من حالة التقليد إلى حالة اليقين والإذعان إلى حالة اليقين والإذعان يعني يترقى من التوحيد إلى حالة يقين والإذعان التصديق عن حجه اسمه هكذا ان يتلقى ينتقل من حال التقليد الى حال اليقين متى يكون التقليد إذا عدم الدليل العامي العامي فرضه ايش التقليد الله تعالى يسال ولا ذكري ان كنت ولا تعلم العامي لا يعرف لكن العالم يجب عليه ايش لا يقلد يعمل بالدليل عند الدليل يعمل به هذا يقول المؤلف يقول إن غاية التوحيد أن يترقى إلى الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل ويترقى من حال التقليد إلى حال اليقين والاعتراف. هذا هذا الترقي ترقق من الإيمان المجمل إلى الإيمان المفصل ومن حال التقليد إلى حال اليقين والاعتراف. بعد يس بعد معرفة الدليل والتصديق عن حجة وبرهان. البرهان هو الدليل. صدق لكن لا بد من دليل عن سجدة و قرآن الصدر واستقرار الفكر يعني ما هو غاية لكل ولا غاية دراسة التوحيد بالنسبة لو كذلك اولا ان تصح عقيدة صح عقلك ثانيا انتبر الله بالله وحده ثالثا تترقى من الايمان المتو الى الايمان المفصل لما هو عام العام آمنت في بلاه ماجع الله ورسوله ماجع رسوله ونفصل التعين عمتوا بك هذا عمتوا بجنة عمتوا بنا عمتوا بك هذا عمتوا بالصائم الأعمال عمتوا بجو الصلاة عمتوا بجو السكوت باكر ومن حال التقليد إلى حال الأقين والدعام والتصديق إنما يكون عن حجة وبرهان تصديق إنما يكون إيش عن حجة وبرهان وإيش الشرح الصدق مستقل الفكر يعني يترقى من الشرح من عن حجه وعن برخان وانشرح الصدر واستقرار الفكر والتحقق في القلب وترك جواله بما يرضي الرب ونجاته في الدنيا من البدع والشهوات ونجاته في الاخره من الحدود في النار ودخول الجنات هذا ايش هذا غايته غايته التوحيد. واستوحد ليس ان تصحح العقيده ونفذ الله بعبادته ثم يترقى شيء ما شيء من الإيمان المجمل إلى إيمان خاص، وينتقل من حال التقليد إلى حال اليقين والدعاء، وينتقل إلى, إلى التصديق، لأنه لابد أن يكون عن حجة ورؤية. أما التصديق مجرد سام ما يفهم، تصديق عن حجة نورهان وشرح الصدق واستقرار الفكر والتحقق بعمل القلب، التحقق بعمل القلب، وتحرك الجوار، تصديق عن حجة نورهان. وشرح الصدر واستقراء الفكر والتحقق بعمل القلب يعني يتحقق بعمل القلب من التأديق والصدق والعلم المنافي للجهل واللقين المنافي للشك والريب والتصديق المنافي للنفاق والتوحيد المنافي للشرك وتحرك جوارح يعني بما يرضي الرب يعني جوارح اليقين القلب يصدق والجوارح تعمل وتنفسك بما يرضي الرب تحرك الجوارح بما يرضى الرب والنجاة في الدنيا من البداع والشبهات والنجاة في الآخرة من الخود في النار ودخول الجنات هذا غاية لأن غاية دراسه علم التوحيد في الدنيا تصح العقيدة يبهد الله بالعبادة ويترقى من الإمام المجنع المفصل ويترقى من التقليد إلى اليقين ومن غايته يشرح الصدر استقرار الفكر التحقق بعمل القلب تحرك الجوارح بما يرضي الرب تحرك الجوارح بما يرضي الرب تحرك تعمل الصلاه الصيام زكاه حج والنجاه في الدنيا من البدع والشبهات الغايه ان يجوز ان يسمي البدع والشبهات يكون مستقيم على طاعه الله ونجاته في الاخره من في النار ودخول الجنات نعم قال وغاية بالنسبة لمجتمعات المسلمين فالحياة الطيبه والبركات المتتابعة وازدهار الحضارات وأمن المجتمعات واستخلاف المؤمنين والتمكين لهذا الدين وبالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام نعم بالنسبة لمجتمعات المسلمين غاية التوحيد بالنسبة لمجتمعات المسلمين الحياة الطيبة والبركات المتتابعة وازدهار الحضارات وامن المجتمعات واستخلاف المؤمنين وتمكنهم الى هذا الدين كل هذا دله على من ذلك قوله الله تعالى من عمل صالحا من ذكر او وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه هذا دليل على ان الحياه الطيبه هنا تحصل للموحدين المؤمنين من عمل صالحا من ذكر او وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه والبركات المتابعه وامن المتابعه واستخلاف المؤمنين والتمثيل هذا الدين ثلاثة الذين يمكنناهم في الأرض أقابوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ولهم عن المنكر وإذا عاقفهم قوله وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لا في الأرض كما سخلف الذين من قبلهم ولو ممكنن لهم دينهم الذي ارتضالهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدون لا وشكونا بشياء نعم قال وبالنسبة للعلم نفسي وعلوم الإسلام فحفظ العلم بحفظ قواعده وإذراك وصوله ومسائله وتحصيل القدرة على إرشاد المسترشدين وتعليم الراغبين ونفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتهويل الجاهلين وإقامة الحجه على المخالفين وفي ذلك إقامة الدين هذا بالنسبة للعلم نفسه وعلوم الإسلام فحفظ العلم لما يكون بحفظ قواعده وإدراك أصوله مسائلة بهذا حظ العلم إذا حظت القواعد وإدراكتها الأصول والمسائل هذا هو الغاية بالنسبة لمن تحفظ العلم من تحفظ القوات على القواعد والأصول مثلاً أركان الإسلام خفسة تعرفها أركان الإمام ستة شرط الصلاة ومقدرة الصلاة بحظ القواعد حظ الإسلام بحظ قواعده وإدراك أصوله أصوله إدراك أصوله ومساعده يعني حفظ العلم بحفظ قواعده وادراك أصوله ومساعده وتحصيل القدره على ارشاد المسترشدين وتعليم الراغبين يعني هذا حفظ العلم يقول بحفظ القواعد وادراك الاصول والمسائل اذا حفظت القواعد ودركت الاصول والمسائل حفظت العلم مساعده قواعد مثل قواعد الدين أصول الدين أركان الإسلام إدراك وإدراك أصوله أصول الدين الأركان والواجبات وأصول ومسائل المسائل هذا الشعب جميع الدين كلها مسائل. إدراك مسائل جميع ما يتعلق به جميع امور الدين مسائل في الوضوء في الطهارة في الصلاة في السلام في الزكاة في الحج في البيع في المجارعة تحصيل القدرة على عسل المرشدين وتعين الراغبين ونفى تحريف الغالين حيث كذا الفوائد ينفي تحريف الغالين سبق أن التحريف يكون في اللغة ويكون في المعنى في اللفظ مثل قراءة بعض الجامعة وكلم الله ومسا تكريما وتحريف المعنوي ينفي تحريف قولهم وكلم ربها جرحه بإضافه الحكمة في تحريف الغالين وانتحاج المبطلين نفي ما يسبه، هذا الباطل الدين هو اللي سمي، انتحال مبتيء، انتحال شيء نسويه الله ويشترى، وانتحال وتأويل جاهلي، يعني يكون بهذا احصال العلم، يعني يكون عنده قدر على أشد الناس، وعنده قدر على تحريف الرهيب، وعنده قدر على تحريف الغالي، وعنده قدر على, على انسحاب انتحال مبتيء. فاولا هلل وقمص الحجه المخالفه وفي ذلك اقامه الدين يعني ان ان حفظ العذكم بحفظ القواعد وادراك اصول المسائل وتحصيل القدره على ارشاد المسترشدين وتعليم الراغبين ونصح تحديد الغالين والتحال المظين والتوجيه واقامه الحجه على المخالفين وفي ذلك اقامه الدين يقول هذا اقامه للدين وهذا مختصر يعني هذا إشارة وإلا فيقامة الدين يستلزم العمل بالسريع نعم واضعه قال واضعه الأئمة الفحول الثقات العدول كالاربعه المتبوعين ومن حذى حذوهم من أعيان السلف الصالحين نعم واضعه من يضع هذا الأئمة الفحول الثقات العدول كالأربع المتوعين ومن حل حذرهم من عيال السلف والصالحين يعني, هم ال... يعني هؤلاء الفحول لما فحول ثقاث الفقات... كالأربعة وحنيثة والشغري ومالك الشغري واحد هؤلاء ينمع فحول والثقاث وذلك هم الذين وضعوا وضعوا مبادئ كالأربعة ومن حل حذرهم من عيان الشبهات ومن من عيال يعني هو بالحال هذا من عين السلف والصالحين إذا من اللي وضعه اللي متفوق قال إن أول أمر بله مخلص راشد على رضي الله عنه وأنه نحى عنه أول أسدؤ علي ودخل في الأجمة الأجمة فأنكر عليه الأربعة المتفوقين الأمة الأربعة أبو حنيفة مالك والسلو من أحد أحدهم من عين السلف والصالحين كلهم هؤلاء تأخذوا في ضبط, ضبط الائمه نعم أحسن الله لكم قال الفصل الثاني فضل الإسلام وأهله الدين الحق هو الإسلام قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وهو الاستسلام بالتوحيد الخالص لله والاتباع الكامل لرسوله صلى الله عليه وسلم والبراءة من الشرك وأهله والإسلام العام هو دين الأنبياء والمرسلين قال تعالى عن نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين وقال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام اسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وبالإسلام أوصى إبراهيم ويعقوب عليهما السلام قائلين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وموسى عليه السلام يقول يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعلي توكلوا إن كنتم مسلمين وقال الحواريون لعيسى عليه السلام آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون والرسالة الخاتمة المرضية هي الإسلام قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأثمنت عليكم نعمتي وارضيت لكم الاسلام دينا. هذا الفصل في فضل الإسلام وأهله. قالوا قالوا الدين الحق هو الإسلام. استشهد في ان إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والإنقاذ له بالطاعة والخصوص والشفع. الإسلام والاستسلام. سمي المسلم المسلم هو المسلم, المسلم, المسلم منقذ. صلَّى الله عليه ودينَه. والمسألة العالِمِيَّات قياد ومن قياد للجمل المنقاد المستسلم المستسلم لأنه منقاد فالمستسلم لله تعالى هو المُوحِّد وحد الله بالتوحيد الخالص والاتباع الكامل للرسول صلى الله عليه وسلم هو له هو المُوحِّد الإسلام بالتوحيد الخالص الله والاتباع الكامل للرسول صلى من الشرك وسلم والبراهمن العام هو دين الأنبياء والمرسلين إذن الاسلام له معنى عام وله معنى خاص فله معنى عام هو دين الانبياء جميعا الإسلام هو توحيد الله لكل زمان واتباع كل نبيه في مجال الشريعه كما سبق الاسلام في زمن ادم توحيد الله واتباع ادم في مجال من الشريعه والاسلام في زمن نوح توحيد الله واتباع نوح في مجال من الشريعه والاسلام في زمن هود توحيد الله واتباع هود في مجال من وهكذا الإسلام في زمن إبراهيم تفرد الله وجمع الشريعة، في موسى تفرد الله وجمع موسى من هذا الإسلام العام وهو دين الأنبياء والرسل جميعا هو الإسلام العام هو دين الأنبياء والرسل جميعا قال الله تعالى ثم س سينبألف على أن دين الأنبياء على الإسلام دين الأنبياء جميعاً. سس سدلب يا يا ذل فمن أقوته وأمرته عن نوح وأمرته أن أكون عور المستبي. إذا نوح من المسلمين وقال عن إبراهيم وقال أسلم قال أسرنا رب العالمين دين إبراهيم هو الإسلام قال عن إبراهيم وإسمائل عليه السلام وهما من يعلقن ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أุتا مسلمين لك وبالإسلام أوصى إبراهيم ويعقوب عليه السلام قال فلا تموتن إلا مسلمون وموسى قال الله له يا قوم, يا قوم إن كنتم آمتوا بالله عليه توكلوا ان كنتم مسلمين وقال حوالينا العيسى آمنا بالله يوسف بانا مسلمون اذن الاسلام له معنى العام وله معنى الخاص هذه الادله تعالى معناه العام واما معناه الخاص فهي الشريعه في القران وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الشريعه الخاتمه هذا ليس عليه لا محمد ولا امته الاسلام بمعناه الخاص هو الشريعه في القران العمل بالقران واتباع محمد صلى الله عليه وسلم في مجال بمشتريع واعتقاد أنه خاتم النبي هذا هو الإسلام إذن معناه العام هو دين الأنبياء جميعا الدليل في زمن النوح ومتنك المسلمين في زمن إبراهيم وصلت إلى رب العالمين في زمن إبراهيم والسعيد قال ربنا وجلنا مسلمين لك وكان في الإسلام وصل الله إبراهيم ويعقوب عليهم السلام قائلة ثلاثة موسنى إلا أنتم موسى يقول للقوم إن كتبوا عن بذائفة قاعدوا يتوكلوا إن كتبوا مسلمين الحواديون العيسى آمنا بالله وسلم بأننا مسلمون نعم اذا هذا في فضل الاسلام نعم